فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن ويدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي احل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها غلب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كَذَالِكَ يُجْزَى كُلُّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَحْمِلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَحْمِلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فذوقوا فما للظالمين من نصير ان الله عليم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور